أعوذ بالله من الشيطان الرجيب بسم الله الرحمن الرحيم لا أقابك من I'll turn the key. لَعَنُوا وَتَفَاغِلَ الشَّهِيدَ نَيُّونٌ <تصفيق> قَوْمٌ يَرَوْنَ سَوْلًا settle that down وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ضَالِّينَ إِن كَانَ هَٰذَا إِلَّا أَذًى منهم غير الذي تقول والله يكتب na pa bay kami min Father, give us this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 من حسنة فمن الله لا. لا. لا. وأرجى الماسر Oh, هم هل تیویوه مردی مردی مردی مردی مردی فإذا برزوا من عيدك بيت Allah is the I know is a لا أحب لا لا الله يا ابن امي الشيطان انا الاطنيلا صل chỉ cô đâu là sau cuối الشَّيْطَانَ không باطل What I mean. ما <تصفيق> ينش بشفاعه حسنه يقول لو نفي بمن ذا الله الله الله الله الله لعيش يشفع صار حسن تسير كل من ندى الله يشفع وامي I'm <laughs> Thank you, Jesus.